صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتى للناس من شيء ما كانوا يعرفوه من أساليب النظافة من هذه الأشياء التي علمها للخلق السواك السواك سنة بسيطة لكن أجرها وثوابها وأثرها عظيم جدا من الفوائد العظيمة للسواك الدنيوية الحسية أنه ينظف الأسنان ويبيضها ويشد اللثاء ويذهب الحفر ويبعد المكروبات ويفيد المعدة ويفيد العقل بل ذكر بعضهم من الفوائد المعنوية أنه يطرد الشيطان الإنسان الذي معه سواك يهرب منه الشيطان وأنه يضاعف الأجور والحسنات والصلوات وأنه يعين على تذكر كلمة الشهادة عند الوفاة أي أنه من أسباب حسن الخاتمة من فوائد السواك العظيمة أن السواك هو مرضات للرب كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا العنوان العظيم السواك مرضات للرب مطهرة للفم وفي رواية ومسخطة للشيطان كان يتعجب بعضهم كيف هذا العود الذي يستخدم في تنظيف الأسنان فيه مرضات الرب شوف كيف ربط الحبيب صلى الله عليه وسلم معاملاتنا البشرية التي فيها نظافتنا وصحتنا بأشياء علوية بل أعلى شيء وهو رضى الله سبحانه وتعالى في علاه من الأشياء المهمة أن نعرف أن المقصود من السواك هو تنظيف الفم والأسنان وتطيب الرائحة يكون هذا بأي وسيلة كانت أفضلها وأحسنها هو الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو عود الأراك الذي هو معجز من معجزات رسول الله لأن فيه من المواد المطهرة والمعقمة والمفيدة لكل أجزاء الفم للأسنان واللثة وغير هذا إذا لم يتحصل الإنسان على عود الأراك فيمكن بجريد النخل بعود الريحان بأي أنواع العود التي يكون لها رائحة طيبة ويمكن أن يكون بالفرشة والمعجون التي نستخدمها نحن ويستخدمها العالم اليوم كله الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه سلم كان له أسلوب في استعمال السواك إذا استعملنا هذه الكيفية النبوية عملنا عدد من السنن في سنة واحدة فيكثر الثواب وتعظم الفائدة كمان الصحية والأخروية فيسن عند استعمال السواك أن نمسك السواك بالكيفية التي ذكرها العلماء والواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يمسك الإنسان السواك فيجعل العود صحيح بين الإبحام والخصر وفوججية الأصابة. ثم يسن قبل استعمال السواك تغسيه له وتلينه ب بالماء. ثم عندما ما نريد أن استعمل السواك نبدأ بالشجّ الأما وأن يكون من الجهل العولية فبدأ من أاعلى ثم ييعود إلى أسفل فودير السواك في فهمهها كذا. ثم يمررهه على رؤوس الأسنان ثم بعض الأسنان. ثم يسن أن مسح كذلك بال السواك على سان ثلاثلا وفي أعللى الحنك ثلاثلاة. طب عن السواك وجهنا رسول الله أن السواك نستعميله بالعرض. فقد يقول الإنسان قد يكون بين الأسنان شيء لذلك نبهنا رسول الله إلى سنة التخليل فصير الإنسان إذا أراد أن يستك الأفضل أن يخل لا قبل السواك حتى يتأكد أن ليس بين أسنا شيء. ثم بعد ان ينتهي من السواك يسن كذلك ان يعود فيغسله ليتنظف السواك من اثر الريك فهذه كيفية جميلة جدا لاستعمال السواك اذا عمله الانسان كسب كثير من الحسنات وكان متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من اهتمام الحبيب عليه الصلاة والسلام بالسواك أنه ما ترك حمل لا في سفر ولا في حضر حتى من شدة الاهتمام كان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل من شغله ووظائفه أنه حامل سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبيب صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يستعمل السواك في مواطن كثيره لكن اهم هذه المواطن قبل الوضوء وقبل الصلاه لانه اخبرنا عليه الصلاه والسلام قال لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك قبل كل وضوء وفي روايه قبل كل صلاه لكن السواك يسن في كثير من المواطن منها عند الخروج من المنزل عند دخول المنزل عند الاستيقاظ من النوم عند اراده النوم عند تغير رائحه الفم تلاوه القران المهم ان السواك يسن في كثير من الاحيان بل في معظم احيان الانسان يسن هذا استعمال السواك من اعظم المواقف التي تدل على ان السواك له منزله عظيم عند الله وعند الحبيب صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان السيده عائشه اخبرتنا ان النبي صلى الله في ساعه الوفاه روحه تخرج وهو على حجرها قالت رأيته ينظر إلى الأرض وفي الأرض سواك فأخذته فمضقته حتى ألينه بريقي ثم أعطيته يا فستاك به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت تفتخر أن آخر شيء دخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته هو ريقها وكذلك يحق للسواك أن يفتخر أن آخر أداة استعملها رسول الله في الحياة هو هذا السواك وهذه السنة العظيمة لو ما كان في السواك الا هذا الموقف عند وفاه رسول الله لكفانا ان لا نتركه طول حياتنا حتى وفاتنا لنتحقق بمعنى الاتباع المشار اليه في كلام الله قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله